Adbóbi ellen, a ló وَجَأَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْقَانِ مُبِينٍ إلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَابٌ فَلَمْ لَمْ جَابُوهُمْ بِالْحَقِ مِنْ عِندِنَا قَالُوا أُسُلُ أَبْنَاءَ ونزحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدع دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد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 ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم كَذِبًا يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو يَقُولُ لَكُمْ لَمْ يكنْ يَوْمَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يُنْصَرُ مِنْ بَأْسِ الله إن جاءنا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا سَبِيلَ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلم للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لكم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُذِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ نَاصِرٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم كَاِذَا هَلَكَ قُنْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ الله بغير سلطان أتاهم كبر وَيُرِيدُ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَاءَنُ ابْنِ لِي صَرْحًا عَلَيَّ أَبْلُغُ Aspabassama, wa tifa, ila, ila, wa in ila, along, noon, wa ka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 ويرضى به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 inna allaha latheerun bil-ribad fawqaha allahu sayea fi ma makaru wa haqa bi شيئا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب